În mălecutea ta, am zărit, Iarăbbo, când ați venit în mălecutea ta, tăbăl la măscații cu spiritul وذا ذاك يا وذا قريب ذاك ف اني الغفلة وضع جنبك بحربة لتفض علي الحياة وسميرته بالمسام حتى جد للآب والابن والروح القدس <تصفيق> غير تجوش بسيطا غير متجزين وغير مضطرب إليه الذي به ناج من نار العبوبات الآن عيك الأوان وإلى دهر الداهرين أمين أيها المسيح السيد الجزيل الرحيم إِنَّا نُخَدِّمُ لَكَ لِلِاستِشْفَاعِ أُمَّكَ الْبَتُلَبِ الْحَقِيقَةِ الَّتِي وَلَدَتْكَ بِالشَسَدِ